بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا طائفة الأخيرة من الروايات التي استدل بها على أن الوقت لا يضع ولا يهب فعندئذن إذا شفكنا في مورد من موارد الاستثناء، قدنا مطلق فوقاني وهي الروايات ولا يجوز عندئذ الشك الاستثناء، فإنما الاستثناء يجب أن يثبت بدليل خاص هذه الروايات هي الروايات العديدة الواردة عن أئمتنا المعصومين بشأن الأوقاف التي كانوا يوقفونها السلام عليكم السلام. السلام. سواء إمامنا أمير المؤمنين صلى الله عليه أو إمامنا الصادق عليه السلام أو إمامنا الكاظم عليه السلام ولعله غيرهم أرعنا الروايات أرعنا المؤذكر فقد هذول أو كان غيرهم حينما وصفوا وقوفهم بأنه بثاً بثلاً لا يهاب من باعث عليه لعنة الله وما شابه ذلك إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه أنه من قال هذه الروايات الآن صلى الله عليه هكذا كانوا يقفون وقفا بتاً لكن من قال أن الوقف بحث ذاته وبغض النظر عن أن أن الوقف قيد الشكل قال بكاً بكلاً بغض النظر عن ذلك يكون حكم الشرعي حرمه البيع إطلاق إجمالاً نريد نعمل بذلك في كل وقت. لكن ذاك العلم لا يكون ذاك العلم نحن نريد نحص الإطلاق نستدل به ذاك العلم والمسلميه والقطعيه دليل لبني والدليل اللبني لا اطلاق له كيف تجعل هذه ادله لفظيه مطلقه هذا السؤال يطرح نفسه وهذا السؤال اجاب عليه الشيخ الامصاري وفي مكاسبه وكذلك السيد الخوي رحمه الله في التمييز بأن هذه الأوصاف الظاهر أنها أوصاف نوع وليس أوصاف الشخص ليست أوصافاً دا تصف الإمام دا يصف هذا الوقف بالذات وقف ذات العين عين ينبع التي كانت كهيئه كانق بعير او البيوت التي وقفت ليس هذا الوصف وصفا لشخص ذاك الوقت بل وصف نوعي يعني يدون القولون ان الصدقات على قسمين قسم يباع اليها كما في الزكاة الزكاة تباع وتوهب كما وكما في الصدقات المستحبة تباع وتوهب وما شابه ذلك وبين الوقف الذي لا يباع ولا يوهب هكذا يصبرون فالسؤال يكرر نفسه مرة أخرى وهو أنه هذا الاستظهار من اين وكيف نعرف أن هذا وصف النوع وليس وصف الشخص هذا كيف نعرفه هذا توجد عدة وجوه لهذا الإصدار بالأخص الشيخ الأنصاد في المكاسب ذكر وجوها تستطيعون أن تراجعوها وانا باني على الاختصار وهكذا يقول بحثنا فلو لو لم على الاختصار ماذا كان يكون ما ادري فابقا على بناء على الاختصار بهالوجود أحذف اكثرها انما الوجه المعقول نسبيا في نظر وجها نبحث هذين الوجهين أحدهما يسمو الإسلام بهذه الروايات وإلا فلا تحد الوجهين هو أنه بينت كل هذه العبائل وفي كل هذه الروايات بينت بعنوان صيغة المفعول المطلق اللي قرأناه في علم العربي أقسام المفعول أحدها المفعول على خمسة أقسام أحدها المفعول المطلق ميّت بهذه الصياغة صداقة بطل صداقة بطل صداقة لا تبع ولا توها صداقة كذا هذا الشيء ميّت بعنوان المفقود المطلق. أليس هذا يعني أن الصدق على قسمين؟ مثل نقول ضربا شديدا أو ضربا خفيفا الضرب على قسمين. ضربتوا ضربا شديدا أو ضربتوا ضربا خفيفا. الخدعة على قسمين على نوعين. أحدهما ما يباع ويوهب كما في الزكاة وكما في الصدقات المستحبة والثاني ما لا يباع ولا يوهب وهو الوقف هذا الغابة هي نكتة الإسراء لأنها بينت في كل هذه الروايات وبلا استثناء بصيغة المفعول المطلق والمفعول المطلق للتنويق كما نعلم دا ينبع الصدقة هذا البيان الأول هذا البيان انا في نظري لا يخلو من إشكال والإشكال ما يلي الاشكال هو انه صحيح هذا لا شك ان المفعول المطلق للتنويع لكن التنويع يتصور هو نفس التنويع المفعول المطلق للتنويع لا احد يشك فيه لكن التنويع على قسمين تنويعون بمعنى أنه يريد أن يقول أن الصدقات على قسمين صدقة اسمها الوقف مثلا وهي لا تباع ولا وصدقة لا اسمها الزكاة مثلا تباع وتهب خب صح هذا ممكن التنويع الثاني أن يكون تنويعا بيد الواقف يعني الصدقة اشترط فيها اشترط الواقف فيها ان لا يباع ولا يهجب فالصدقة لم يشترط الواقف فيها ان لا يباع ولا يهجب هذا هم تنميعون هذا لم يخفش عن كونه تنميعا هم تنميعون ام يؤلم المؤمن صلى الله عليه وسلم يقول انا وقفت هذا وقفا على المقصود هذا وقفته هذا وقت لا يباع ولا يهاب لعل الوقت قسمي لعل الوقت قسمي حينما يشترض الواقف ومنع الوقت أن لا يباع ولا يهاب هذا يصير بكة بكة من خالفت عليه عن نفس الله كذا ولو أن الواقف لم يشترض هذا الشاب ما يزور هذا الشكل الموقوف عليه قلنا نغض النظر عن قلمنا الخارجي أن الوقت كل وقت لا يجوز ذاك قلنا ذاك دليل اللبي كل وقت لا يجوز قبول هذا من أول يوم اخنا قلنا لكن ذاك دليل اللبي ما ينطي فالإطلاق اللي ينفعنا لدى, لدى الشبك في موارد الاستثناء ما ينطينا ذاك الإطلاق فإذا غرضنا النظر عن ذلك العلم الخارجي الذي ليس إلا ذيلاً لبيان هالعبائر التي استعملها أئمتنا سلام الله عليهم تدل على شيء تدل على تنويع صحيح؟ لعل التنويع يكون بنفس هذا الشرق وعدم هذا الشرق هذا عم تنميع؟ Kijfert, kan niet herinneren, maar ik kan wel, ik kan niet herinneren, Het kan niet herinneren, ik kan niet herinneren, ik kan niet van ik verhaal. niet herinneren, ik kan niet herinneren, ik kan niet herinneren, ik kan niet herinneren, van verhaal. هو انه بما ان المرتكز في الاذهان هذا ان الوقت لا يبغى له الزكاة كالزكاه الصدقات المستحبه طبع <تصفيق> الهدية الهديه النحله al is een wapen Hada niet opgevallen is. Dat is een wapen. Ik heb geen aandacht voor dit soort aandacht. Ik heb geen aandacht voor dit soort aandacht. In het kader van بشر الوارث وامثال ذلك كلها تنصرف ببركة هذا الارتكاز الى مسألة ان الوقف لا يبعوذل وهذا عندئذن حسنه فائدة ذلك هو انه لولا كلمات الايمة فيها الروايات الكثيرة اللي قرأناها لولا كلمات الأئمة ذاك الارتكاس لم يكن ينفعنا في موارد الشك في الاستثناء لأنه دليل هل كلمات ما الأئمة والتي صرفت إلى هذا المعنى خب انضاء لهذا الارتكاس وإعطاء للإطلاق الأئمة أعطوا أعطوا الإطلاق بهذا الشكل هذا هو الوجه الثاني هذا الوجه الثاني لا شك أنه أوجه من الوجه الأول وأقوى من الوجه الأول وللسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه إشكال ليس على هذا الوجه فقط اشكال اورده على الشيخ الانصاري قلنا الشيخ الانصاري الى وجوه في المكاسب طالعوها الوجوه اللي انا حذفته طالعوها في مقام استظهار التنوية السيد الامام عموما يعترض وذكر وجوههم في المقابل للمناقشة فيها كذا دلالة أنا أنا تلك أيضا أحرزها طالعوا الكتاب السيد موجود رحمه الله طالعوا هم ما بنائي آخذ وقتكم ما عدا وجه واحد أذكره وهو أقوى الوجوه اللي هو مبينة. وجه واحد أذكره وذاك الوجه الواحد هذا يقول فليكن فليكن هذا تنويع فليكن العين مساء الله عليه ما كذا قالوا وثبت أن الصدق على قسمين قسم يبع ويوهب وقسم لا يبع ولا يهب الزكاة تباع وتوهب أما الصدقة التي تكون وقفا لا يبع ولا يهب فلكل إلى هنا نماشكم ولكن الإشكال الذي نريده هذا أن يقول رحمه الله النسبه بين الصدقة وال والوقف أمو مخصوص من وجه ليس كل وقف صدقة ليست كل صدقة وقفا واضح الزكا صدقة وليست وقفا لكن ايضا ليس كل وقف صدقه فان الصدقه مش مشروطه بقص القربه وليس الوقف مشروطا بقص القربه فرب انسان يقف داره على ولده وعلى اعقاب الولد ليس بقص القربه انما يحب ولده ويحب اعقابه يغف عليه من دون قص القربه اصلا ابدا أليس هذا وقفا واي دليل دل على ان الوقف يشترط في قص القربه نعم صدقه جاريه خو روايات كثيره تحبذ الصدقه الجاريه والمقصود بها الوقف الوقف القربي يعني يعني هذا الذي وقف على اولاده وعلى عقبهم من دون قص القربه لم يدخل في روايات الصدقة الجاريه هذا صح لكن بطل الوقف ليش بطل الوقت لماذا وقف بعد ادله ادله مثلا الوقوف حسب ما يوقفها اهله المطلقات تشمل مطلقات الوقف تشمل و ما لصح صح لكنه ما يستحق الثواب قد الله يثيبه نتيجه انه كل انسان يعمل اعمال خيريه ناشئه من رحمة من رحمه ومن ومن مروتي يصاب فليكن فليك ما احنا ما ما, ما نمنع من ثواب الله لكنه ما يستحق الثواب يعني ما قصر القرنه الله قد يثيب قد يثيب لكنه ما يستحق الثواب انا او افرض وقف وقفا عاما اسلمت وقل وقف على عتبه وقف على ولده واعطى بولده لأجل حبه لهم لا وقفا عما وقفوا لزوار الحسين هم يحب زوار الحسين يحب الحسين سلام الله عليه يحب زوار الحسين وقف لعابري السبيل وقف على السبيل حالات, حالات إنسانية إنسان, إنسان إلى عواطف إلى إنسانية طبعا هذا الإنسان أفضل من ذاك الإنسان الذي قلبه كالحجار ولا يعطف على أحد له هذا إنسان ويتمتع بالحالات الإنسانية وقد الله يثيبهم رغم انه لم يخصدوا القرب رغم الله يثيبهم لكنه ما غصد القربة بذلك المعنى يحب عابري السبيل يترحم على عابري السبيل وما شابه ذلك وقفا عام مو وقف خاص لكنه لم يكن مغصد القربة لماذا نحكم ببطلان هذا الوقف هذا وقف الوقوف حسب ما يبقى فى هذا وقف ولكن حينئذ هذا الوقف يدل بلي لا يبع ولا يوهب لا يبع ولا يوهب هم إجمالا نقطع به لكن لا يبع ولا يوهب, يوهب بحيث أنه يصير فرد إطلاق نتمسك فيه لدى الشك في الاستثناء هذا من, من ايد هذا اشكال السيد الامام رحمه الله فإن قلت هم يعترض السيد الامام اعتراضك فإن قلت اننا نتمسك بهذه الادله ليس في الوقف الذي لم يكن بقص القربه وانما في الوقف الذي كان بغص الفرض او قل في الوقف الذي كان صدقه نتمسك بهذه الرد ونقول انما ان تلك لا تباع ولا تهب بحكم هذه الروايات فاذا ثبت ان الوقف الذي يكون صدقتان لا يبع ولا يهاب نتعدى من ذاك القسم من الوقف الى الوقف الذي لا يكون صدقت لانه تفصيل بينهما موجود التفصيل بينهما ما محتمل فيثبت الحكم في كل وقت هذا اشكال ويجيب عليه السيد الامام رفق الله تعالى عليه يقول كيف لا نحتمل الفرق ونحن نعلم أن الصدقات لها أحكامها الخاصة أساسا الصدقات لها أحكامها الخاصة فلعل من أحكامها هذا أن الوقف الذي يكون صدقه لا يبع ولا يهب، أما الوقف الذي ليس صدقه لعله يبع ولا يبع. كيف تدل هذه الروايات على أن الأخذ الذي ليس صدق أيضا لا يبع ولا يهب هذه خلاصة إشكال السيد الإمام الله تعالى عليه طبعا بحثه مفصل راجعوا الكتاب إذا أردتم أنا اختصر على هذا المقدار فإذا ما عدكم نقاش شيء حتى ننتقل إلى تحث آخر عنوان البحث هم خل ذكر لكم حتى إذا تردون تطالعونهم تستطيعوا أن تطالعوا عنوان البحث الذي أردد خلبي إن شاء الله هذا موارد الاستثناء الموارد التي بقى على البحث فيها أنها تستثنى فيجود موارد جواز البحث جواز موارد جواز بيع الوقت هذا أولاً نبحث بحث إجمالي مختصر فبعد ذلك نعود إلى تنبيهات إن شاء الله وبالتنبيهات يتوسع البحث أكثر ويتجلى النقاط التي ينبغي أن تتجلى في الاستثناءات أكثر وأكثر إن شاء الله بحوله وقوته